تَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نعمة مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ثُمَّ جَعَلَهُ رَبُّهُ فجَعَلَهُ مِنَ الْفُرْقِ وَإِنَّكَ لَذِيْن كَفَرُوا لَيُزْنِقُونَكَ بِأَظْفَارٍ جَمَلًا مَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْقُوا فِي حِجْرٍ صَلْصَالٍ حَامِيَةٍ تخضى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعداد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية